Proszę Państwa, Panie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 إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلّي أعمل صالحا في ما تركت إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أن بينهم فلا أن بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ألم تكن آياتي تتلع عليكم فكونتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال أخسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنوا مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ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 وَمَن يَدْعُ مَع اللَّهِ إلَهًا آخَرَ لَا بَرْهَا أَن لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّب رَبِّ اغْفِرْ وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُ أكبر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلم يقول مفاز حدائق وأعنب وكواعب أتراب وكأسدها قا لا يسمعون فيها لغ وولا عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملاء تُصَفَّلَ لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابَ ذَالِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا ويقول الكافر يا ليتني